من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل. No. Uh... Ik وعباد الرحمن الذين ينشون على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 And you كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذلتم فسوف يكون نزال بسم الله الرحمن الرحيم يا حاج Leven lang We gaan beginnen met In het begin van في قوة عند في العرش بكين مطار وما صاحبكم في مجنون وانقضوا. Waarom ga ik The show. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحان والقمر shanda wa Let's get him up.